حسب القوافي وحسبي حين ألقيها أني إلى ساحات الفاروق أهديها اللهم هب لي بياناً على قضاء حقوق لا مقاضيها قد نازعتني نفسي أن أوفيها وليس في طوق مثلي أن يوفيها فمرسلي المعاني أن واتياني فيها فإني ضعيف الحال واهيها مولى المغيرات لا جادتك غادية من رحمة الله ما جادت غواديها مزقت منه آدي من حشوه همام في ذمة الله عليها وناضيها طاعنت خاصيرات الفاروق منتقيما من, من الحنيفات في أعلى مجاليها فأصبحت دولات الإسلام حائراتا تشكو الوجيعة لما ما تاسيها مضى وخلفها كطوند رأسي خاتم وآزان بالعدل واتقوا مغانيها تَمُُّ الْمَعَاوِيلُ عَنْهَا وَهِيَ قَائِمَاتٌ وَالْهَادِمُونَ كَاثِيرٌ فِي نَوَاحِيهَا حَتَّى إِذَا مَتَ وَلَّاهَا مُغَدِّمُهَا صاح الزَّوَالُ بِهَا فَانْدَكَّ عَالِيَهَا وهان على جولات بالامس قد ما لا ات كانوا يبشر قيرغدا من اياديها كم ظللتها وحاطتها عن أعين الدهر قاد كانت وريها من العناية قد ريشت قواديمها ومن صميم التوقى ريشت خوا فيها والله ما غالها قد من وكاد لها واجتس ذوحاتها إلا موالي لو أنها في صاميم العرب قد باقيا لا مانعها على الأيام ناعيها يا ليتهم سامعوا ما قاله عمار والروح قد بلغات منه تراقيها لا تكثروا مما وآليها كُنتَ إِنَّا لَهُمْ مَا طَامِعًا بِسَمَاءٍ ضَعْفَتْ تُخْفِيهَا رَأَيْتَ فِي الدِّينِ آراءَ فأنزل الله قرآنا يزكيها وكنت أول من قرت بصحباته عين الحنيفات وجتازت أمانيها قد كنت أعداء عاديها فصرت لها بنعنة الله حصنا من أعاديها خارجت تبغي آذاها في محمدها وللحنيفات جب دار يواليها فلم تكن تسمع ايات باليغه حتى كفئت اتوناوي من ناويها سامعت سوره قراها من مرتليها فزلزلت ليا تن قد قمت تنويها وَقُلْتُ فِيهَا مَا قَال لَمْ لا يُطَاوِلُهُ قول المحب الذي قد بات يطريها ويوم أسلمت عز الحق وارتفاعات عن كاهل الدين آثقال يعانيها وصاح فيه بيلال صيحة خشاعات لا هل قلوب ولا فامردانها فانت في زمان مختار منجيها وانت في زمان الصديق منجيها كام استرك رسول الله مغتبقا بحكمه لا كائن در و ايل فيها وموقفنا المصطفى افتراقات في هل صحابه لم ما غابها ديها با يعتفي ابا بكر فبا يعفو على الخلافات قاصيها ودانيها واضطت فتنات لولا كنستعارات بين القبائل وانسابت أفاعيها بات النبي موسى جن في حضيرته وأنت مستعير الأحشاء تاهيم بين عاجيج الناس في داهاش من نبأة قد سرى في الأرض ساليها تاصيح من قال نفس المصطفى قبيضات عالوتها ماته بالسيف أبريها أنساك حبك طاها أنه بشار يجري عليه شؤون الكون مجريها وأنه وارد لابد موريداه من المنيات لا يعفيه ساقيها لا سيت في حق طاها آية نازالا وقد يذكر بالآيات ناسيها ذاهلت يوما فكانت فتنة عمام وثاب رشدك فانجابت دياجيها السقيفات يوم أن تصاحبوه فيه الخلافات قد شيدت أواسيها مدت لها الأرس كفا كي مدت الخزراج الأيدي تباريها وظن كل فريق أن صاحبهم أولى بها وآت الشحن أآتيها حتى ثم بريت لهم شر سد طاميعهم عنا واخى ابو بكر اواخيها في الله ما ضعفوا اندعاتي وَكَمْ أَخَفْتَا قَوِيًّا يَنْثَنِي فِيهَا وَفِي حَدِيثِي فَتَاغَ السَّانَ مَوْعِظَةٌ لِكُلِّ ذِي نَغْرَةٍ يَأْبَى تَنَاسِيهَا فَمَا الْقَوِيُّ قَوِيًّا رَغْمَ عِزَّاتِهِ عند الخصومات والفاروق قضيها وما الضعيف ضعيفا بعد حجاته وإن تخاص مواليها وراعيها وما أقلت آبا سفيان حين طاوى عنك الهديات معا تزم بمهديها لم يغن عنه وقد حاسبته حساب ولا معاوية بالشام يجبيها قيت منه جليلا شاب مفريقوهم في عزة ليس من عز يداريها قد نوه باسمه في جاهلياته وزاده سيد الكونين تنويها في فتح مكة كانت دار حراما قد أمن الله بعد البيت غشيها وكل ذلك لم يشفع لدى عمار في هفوة لآبي سفيان يأتيها فالله لو فعل الخطاب فعلاته لا ما ترخص فيها أو يجازيها فاللحسابات في حق يجاملها وللقرابات في بطل يحابيها وتلك قوات نفها لو أرادا بيها شم الجبال إلى قرت رواسيها سلقاهر الخرسي والرومانها الشافاعات له الفتوح واها الأغنى تواليها غازا فأبلا وخيل الله قد عوقي ذات باليمن والنصر والبشر ونواصيها يرني الأعاذي بآخر سدادات وبالفواليس قد سالت مباكيها ما واقع الروم إلا فرق وقاليحوها ولا رم الفرس إلا طاش ولم يجز بلدات إلا سمعت بها الله أكبر تدوي وحينا عشرون موقعات مرت محجلات من بعد عشر بنان الفتح تحصينا وخالدوا في سبيل الله موقيدوها وخالدوا في سبيل الله صاليها آتاه أمر أبي حفص فقبله كما يقبل آية الله تاليها واستقبل العزل في إبدال سطواته ومجده مستريح النفس هذهها فعجب لسيدي مخزوم وفارسيها يوم النزال إذا نادى مناديها يا قوده في عماماته وَلَا تُحَرِّكُوا مَخْزُومٌ عَوَالِيْهَا أَلْقَى الْقِيَادَا إِلَى الْجَرَّاحِ مُتَاثِيلًا وَعِزَّةُ النَّسِّي لَمْ تُجْرَحْ وانضم للجند يمشي تحت راياته وبالحياة إذا نالت يفديها وما عرته شكوك في خليفاته ولارتضى إمرأة الجراح تمويها فخالد كان يدري أن صاحبه قد وجه النسى نحو الله توجيها فما يعالج من قول ولا عمال إلا أراد به 124. لذاك أوصى به أولاد له عمارا لما دعاه إلى الفرد وسداعيها وما لها عمار في يوم مصرعه ليساء مخزوما أن تبكي بواتينا وقيل خالفتا يا فاروق صاحبانا فيه وقد تانا أعطى القوس بارينا فقال خفت افتيتا للمسلمين به وفتنة النفس أعيت من يداويها هابوا أخطاء في تأويل مقصيده وأنها سقطة في عيننا عينا فلم تعيب حصيفا رأي زلاته حتى يعيب سيوفاً لهم بنابيها فالله لم يتابع في ابن الولي بها ولا شفاغ لا تنفي الصدر يطويها لكنه قد رأى رأيا فأتباعه عازيمة منه لم تثلم واضيها لم يرع في طاعات المولى خؤولاته ولا رعى غيرها فيما ينافيها وَمَا أَصَابَ بَنُهُ وَالسَّوْطُ يَأْخُذُهُ لَا دَيْهِ مِنْ رَأْفَاتٍ فِي الْحَدِّ يُبْدِيهَا إِنَّ الَّذِي بَرَأَ الْفَارُوقَ نَزَّاهَا هُو عَنِ النَّقَائِصِ وَالْأَغْرَاغِ تَمْزِيهَا فَذَاكَ خُلْقٌ مِنَ الفرد الله أوداع فيها ما يلقيها لا الكبر يسكونها لا الظلم يصحابها لا الحقد يعيثها لا الحرص يغويها لا طرت داهية السواس ولم تخفه بمصر رين وهو والينا وان تتعرف عن رفي حواضرها ولست تجثى لعن رفي بوادينا لم تمثل ارض كبن العاصده هي ير بالخطوب باء ليس يخطيها زال لا تنتي ما أمرت به وقام عمر إلى الأجمال يزديها فلم يرغ حي لا ما أمرت به وقام عمر إلى الأجمال يزديها ولم تقل منها وقد كاثورات أموالها سَاسِ الْأَرْضِ فَاشِينَا وَمَا وَقَبْنُوكَ عَبْدَ اللَّهِ أَيْنَ قَامُوا لَمَّا اطَّلَعْتَ عَلَيْهَا فِي مَرَاعِيهَا رَأَيْتَ مَا فِي حِمَاهُ وَهِيَ سَالِحَاتٌ مِثْلَ الْقُصُورِ قَادِي اهْتَزَّتْ أَعَالِينَا فَقُلْتَ مَا كَانَ عَبْدُ اللَّهِ يَشْبِعُهَا لَوْ لَمْ يَكُنْ وَالَدِي أَوْ كَانَ يُرْوِيهَا قَادِ اسْتَعَانَ بِيجَاهِ فِي تِجَارَتِهِ وَبَاتَ بِاسْمِ أَبِي حَفْصٍ يُنَمِّيهَا رُدُّ النِّيَا قَالِ بَيْتِ الْمَالِ إِنَّا لَهُ حق الزيادات فيها قبل شاريها وهذه خطات لله واضيعها رد حقوقا فأغنت مستميحينا ما الاشتراكيات المنشود جانبها بين الورى غير مبنا من مبانيها فإن كن نحن أهليها ومن بيتاها فإنهم عارفوها قبل أهليها جان الجمال على نصر فغرباه عن المدينة تبكي ويبكيها وكم رمت قسيمات الحسن صاحبها وأتعبت قصبات السبق حاوينا وزهرة الروض لولا حسن روناقيها لا ما استطالت علينا كف جانينا كانت له لمات سينانة عجاب على جبين خاليق أن يحليها وكان أنا ما شاء مالت عقائلها شوقا إليه وكاد الحسن يسبيها هاتفنا تحت الليالي باسمه شغافا وعل الحسان تامن في ليالينا جاززت لما تموء لما أتيت بني فافاق عطيل ما في الحسن حاليها فاصحت فيه تاحا ولعن مديناتهم فإنها فتنة أخشاة مدينا وفتنة الحسن هبت نوافيحوها كفتنة الحرب إن أهبت سوا فيها ورع صاحبا كسراء رآ عمارا بين الرعيات عطلا وهو رعيها وعهده بمولوك الفرس أن سورا من الجندي والأحراس يحميها رآه مستغريقا في فرآ فيه الجلالة في أسمى معانيها صوق الثرى تحت ظل للدوح مشتاميلا ببردة كذا طول العهد يبليها ساهان في عينه ما كان يكبيره من الأكاسي الود دنيا بايديها وقال قولا حق قد اصبحت مثلا الجيل الدين بعد الجيل يرويها امنت لما اقمت العدل بينهم فانمت نوما قريء للعين هاليها يا رافع الله ياتى الشورى وحارسها جَزَاكَ رَبُّكَ خَيْرًا عَن مُحِبِّينَا لَمْ يُلْكِكَ النَّزْعُ عَن تَّئِيدِ دَوْلَتِهَا وَلِلْمَنِيَّاتِ آلامٌ تُعَانِيهَا لَمْ أَمْسَ أَمْرَكَ لِلْمُقْتَدَا يَحْمِلُوهُ إلى الجماعات إنذارا وتنبينا إن ظل بعد ثلاث رأيها شعابا فجرد السيف واضرب في هواديها فاعجب لقوات نفس ليس يصريفها قام المنيه مر وان عن مراميها دار عميد بني الشورى بموضعينا فاعاش ما عاشا يبنينا ويعلينا وما استبد ذا في حكماته إن الحكومات تغري مستبذيها رأي الجماعة لا تشق البلاد به رغم الخلاف ورأي الفرد يشقيها يا من صدفت عن الدنيا وزيناتها فَلَمْ يَغُرَّكَ مِنْ دُنْيَاكَ مُغْرِيْهَا ماذا رأيت بباب الشام حين رأوا أن يلبسوك من الأثواب زهين ويركبوك على البرزون طيل وطهامات تحلو مرائها ما شافن لا جامخ تلا براكي به وفي الدراذينات الزهاب عاليها صاصحت يا قم وكادذه يقتلونني وداخلتني حال لست أدريها وكاد يصدو إلى دنياكم عمار ويرتضي بيع باقيه ردوا لكابي فلا أبغي به بادالاً ردوا ثيابي فحسب اليوم باليها ومن رآه آمام القدر مباطيحاً والنار تأخذ منه وهو يذكيها وقد تخلى لا في أثناء نحياته منها الدخان وفوه غاب في فيها رآ هناك آمير المؤمنين على حال تروع لا عمر الله رأيها يَسْتَقْبِلُ النَّارَ خَوْفَ الْنَّارِ فِي غَادِهِ وَالْعَيْنُ مِنْ خَشِيَاتٍ سَالَتْ مَآقِيهَا إِنْ جَاعَ فِي شِدَّاتٍ قَوْمُ شَرَكْتَاهُمُ فِي الْجُوعِ أَوْ تَنْجَالِي عَنْهُمْ غَوَاشِيهَا يَوْعُ الْخَلِيفَةِ وَالدُّنْيَا بِقَبْضَاتِهِ فِي الزُّهْدِ مَنْزِلاَ تُنْسَبُ حَنَمُلِينَا فَا مَنْ يُبَالِي آبا حَصَصٍ وَسِيرَتَهُ أَوْ مَنْ يُحَاوِلُ لِلْفَارُوقِ تَشْبِينا يَوْمَ اشْتَهَى الزَّوْجُهُ الْحَلَّ وَفَقَالَ لَأَنَا مِنْ أَيْنَ لِي سَمَانٌ الْحَلُّ وَفَأَشْرِينَا لَا تَمْتَطِ طِيَشَاوَاتِ النَّفْسِ جَامِحَةً فَكِسْرَةُ الْخُبْزِ عَنْ حَلْوَاتِ تُجْزِيْنَا وَهَلْ يَفِي بَيْتُ مَالِ الْمُسْلِمِينَ بِيْنَا توحي إليك إذا طاوعت موحينا قالت لك الله إني لست أرزاؤه مالا لحاجاتنا صن كنت أبغيها لكن أجنب شيئا من وظيفاتنا في كل يوم على حال أسويها حتى إذا ما مالكنا ما يكافئوها شاريتها ثم إني لا أثنيها قال اذهبي واعلامي إن كنت جاهلة أن القناعة تغنين السكاسيها وأقبلت بعد خمس وهي حاميلات دوريه مات لي تقضي من تشهيها فقال نبهتي مني غاصلا فداعي هذه الدراهيما إذ لا حق لي فيها ويلي على عمار يرضى بمفايات عال الخفافا وينها مستزيدين ما ان سعد عن قوتنا صل المسلمون به او لا لبيت مال دينها كذات اخلاقه كانت وما عهدات بعد النبوات أخلاق تحاكيها في الجاهلية والإسلام هيباته تثني الخطوبة فلا عواديها في طي شداته أسرار مرحمات للعالمين ولكن ليس يشفينا وبين جنبيه في أوفى صراماته فؤاد والدات ترعى براريها أغنت عن الصاري من المصق لدراته فاتم أخافت غاويا النفس عاتيها كانت له كعاصى موسى لصاحبيها لا ينزل البطل مجتازا بواديها أخاف حتى الذراني في ملاعيبيها وراع حتى الغواني في ملاهيها آريت تلك التي لله قد نذارات أنشودة لرسول الله تهديها قالت نذرت لا إن عاد النبي لنا من غزوة ويممت حضرة الهادي وقد ما لا آت أنوار طلعاته أرجاء ناديها واستأذنت وماشت بالدف واندفاعات تشجي بألحانها ما شاء مشجيها والمصطفى وأعضوا بكر بداني لا ينكرني عليها من أغانيها حتى إذا لاحى من بعد لها عمار خارت طواها وكاد الخوف يرديها وخبأت دفانا في ثوبها فاراقا منه وودت لا وأن الأرض تطويها قد كان حلم رسول الله يؤنيسها فجاء بطش حفص يخشيها فقال مهبيط رحي الله مبتاسيما وفي ابتساماته معنا يواسيها قد فر شيطانها لما رأى عمارا إن من الشياطين تخشى بأس مخزينا وفتية ولعوا بالراح فامتابادوا لا هم مكانا واجادوا في تعاطينا ظاهرت حائطاهم لما علمت بيهم والليل معتاكير الأرجاء ساجينا حَتَّى تَبَيَّنَتْ لَهُمْ وَالْخَمْرُ قَدْ أَخَذَتْ تَعَانُدُ أَبَاتَ سَاقِيهَا وَحَاسِيهَا سَفَتْ أَرَاءَهُمْ فِيهَا فَمَا لَبِثُوا أَنْ أَوْسَعُوكَ على. ما جئت تسفيها غار تتسقيها هم في دينهم فائذا بالشرب قد بارع الفاروق تسقيها قالوا مكانك قد جئنا بوحيدات واجئتنا بثلاث لا تباليها فأت البيوت من الأبواب يا عمار فقد يزنوا من الحيطان آتيها واستأذن الناس أن تغشى بيوته ولا تلمى بيدار أو ولا تجسس فهذه الآي قد نازالت بالنهي عنه فلم تذكر نواهيها فاعدت عنهم وقد أكبرت حجاتهم لما رأيت كتاب الله يمليها وَمَا أَنِفْتَا وَإِنْ كَانُوا عَلَى حَارَجٍ مِنْ أَنْ يَحُجَّكَ بِالْآيَاتِ عَاصِيهَا وَسَرْحَةٍ فِي سَمَاءِ السَّرْحِ قَدْ رَفَاعَتْ بِبَيْعَةِ الْمُصْطَفَى مِنْ آزلتا حين غالوا في الطوافي بها وكان تطوافهم للدين تشويها هذه من عقبه في عهد دولاته نِشَ نِدينا والل اعطى باحكيها في كل واحده من منننا من الطبائع تغلون السواعيها لاعل في أمات الإسلام نابتة تجلوا لحاضرها من رؤاة ماضيها تترى بعض ما شادت أوائلها من الصروح وما عاناه بانيها وحسبها أن ترى ما كان من عمال حتى ينبيها منها عين غافينا هذه مناقب في عهد دولاته شاهدينا والي اقاب احكيها في كل واحده مننا بلا تل مين الطباعي تغذون السواعيها لا علم في امه الاسلامنا بيته تجنوا لحاضرها مرى وماضيها حد حتى ترى بعض ما شادت أوائلها من الصلوح وما عانى مبانيها وحسبها أن ترى ما كان من عمار حتى ينبيها منها عين غافينا